بين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا به عز الدين ودل البغى فيا قوم هب لضرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا فقم يا أخيا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباة أبت أن ذلا. لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله صديق الصالح نشيد العباة ودرب القتال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 دعانا لوال ساح المنايا لحرب عدى فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عزا صليل الصوارى نشيد المباد ودرب القتال طريق الحياة أبين اقتحام يبيد الطغا وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الابه ودروب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم